الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ه الهدى للخدمات ع د ل و ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر, الله أكبر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 غير ا ل ق د جاءتهم بهذا الكمال من ا ل ي ث والمغضوب ع ل ي إن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 وبنات خالك وبنات خالاتك التي ل ا هاجرن معك وامراه مؤمنه ة إِنْ و ب ت ن ف س ه ان ل ل ب ي إِنْ وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها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 قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما, الله رحيماً سمع الله لمن حمده ي ربنا ولك الحمد الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ي ا ل ي م ا ل ك يوم ا ل د ي ن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 ترجي من تشاء منهن وتؤوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت و ومن ممن ن ابتغيت م عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن